إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عقلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِقَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِقَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِيرَتْ وَإِذَا الْجَحِيمِ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِيرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نفس مَا أَحْضَرَتْ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 الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند للعرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ومجنون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 Altyazı